أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا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 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ولهم في عذاب النار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 ما قَقَعْتُم من لينة مُهَا تركتموها عَلَ على فَبِدْنِ اللَّهِ الله وليخزي الفاسقين وَمَا آتَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ وَمَا آتَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رسله فَإِنْ أَوْجَدْتُمْ مَا لَهُ مِنْ طَيْرٍ وَلَا رَكابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يسلط رسله على من يشاء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 واليد القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم واليد القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا منكم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 للِْفُ قَراءِمُهاجِين الذيينَ أُخْرِجُ مذَارِهِم وَأَمواالِهِم يَدَتَغون لِلْفُ قَراهِ المُهاجرين الذيينَ أُخْج يادارِهِم وَأَموالِهِم يَدَتَعون يَبَتَغونَ مِنَ اللهَّه وَرضوانَ ال وَيَصُرونَ اللهَّه يَا تَتَغُولُ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ من هاجر إليهم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 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُوقَ شُحَّ والَّذينَ جُوا مِن بَعِهِم يقولُونَ رَبّ نَقكِنا وَإخوانن الذيينَ سَبقونَ بِالْإم وََّذينَ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف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 وَإِن كُنتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن كُنتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لَوّ الأدْبَاب وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ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 بأسهم بينهم شديد لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 كَمَتَّ لِلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ افْتَرِ كَمَتَّ لِلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ افْتَرِ لَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ لَمَّا كَفَرَ قَالَ اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله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 أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لوْزَلنا هذا القبآانَ على جذَلِ الَّ رأيتَهُ خااشًا متصدًّا مِن خَشية الل هذا القرآان على جذل الَّ رأيتَهُ خاشًا متفًَّا مِن خشيَة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 السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون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 يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله